Fifty Languages Shkutu ithna a a al mash al mash sa sh ay ana a shay Өнә әшрэп шай. Сы кофе сешы. Өнә әшрэпу қахва. Өнә әшрэп қахва. Сы минералыпс сешы. Өнә әшрэпу миаға мағдания. Өнә әшрэп май мағдания. Ө лимон хэхел шай веша. اتشرب شاي مع ليمون اتشرب مع وشوشو خسو كوفي ويشا اتشرب قهوه مع سكر اتشرب قهوه مع السكر بس ويشا اتشرب ماء مع فلج اتشرب ماء مع الثلج مش تشيدس شآ هنا توجد حفلة هنا توجد حفله تصفر شامبانكم الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا تصفر ساني الناس يشربون خمر و الناس يشربون خمر وبيرة وشنكواتشي ويشا الخمر اتشرب الخمر وويسكي ويشا اتشرب ويسكي اتشرب و كولا وشا اتشرب كولا مع رم اتشرب كولا مع رم س شامبانسكр сейчасб لا احب الشامبانيا لا احب الشامبانيا س سانر لا احب الخمر لا احب الخمر س بيفر لا أحب البيرة لا احب البيره سابيم شير ايتشاس الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن تشيليتكوم كاكاو اتش الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح بزيتفروم تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت